إبراهيم بن أدهم رحمه الله جاء إليه شاب يشتكي هذه الشكوى قال يا إمام جربت المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب فما أستطيع فعظني يا إمام دلني على موعظه أترك بها الذنوب واستمع واستمعي أنت يا أمة الله قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فعصه ولكن إذا فعلت خمسة أمور خمسة أمور إذا فعلتها فاعص الله كيف ما شئت ففرح الشاب إمام الائمه يفتيه بجواز المعصية بخمسة شروط هاتها يا إمام والله أفعلها هاتها بسرعة قال يا بني هذه الأولى إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن لا تعصيه فوق أرضه قال رحمك الله يا إمام وأين عصيه وهل الأرض كلها إلا أرضه وملكه قال أما تستحي فوق أرضه ثم تعصيه فوق أرضه ثم تعصيه فهذه صعبه ما يقدر عليه قال هات الثاني يا إيمان قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن لا تأكل من رزقه قال رحمك الله يا إيمان وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده قال أما تستحي تأكل من رزقي ثم تعصيه وأنت ما تستحي وأنت أما تستحي تأكلون من رزقه ثم تحاربونه بها وتعصونه هذا شكر النعم قال هات الثالثة يا إمام قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن لا تعصيه في مكان يراك فيه قال رحمك الله يا إمام وأين أعصي وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وين روح وين اختفي وهو يعلم السر وأخفى قال أما تستحي تعصيه وهو ينظر إليك أجعلته أهون الناظرين إليك قال هات الرابعة يا إمام قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن إذا جاءك الموت ليقبض روحك فقل له يؤخرك لتتوب من هذه المعاصي قال رحمك الله يا إمام ومن يستطيع فإذا جاء اجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون قال هات الخامسة يا إمام قال يا بني إذا أردت ان تعصي الله فأعصى ولكن إذا جاءتك زبانية النار ليجروك في جهنم فانفلت من بين أيديهم وذهب إلى الجنة فبكى الشاب وصرخ كفى يا إمام والله لقد تبت توبة النصر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتي يوم القيامة فردا وأنت اسمع غاني بخمسة شروط طبقها ثم اصنع ما شئت لا تصلي ولكن لا يراك ولا تأكل من رزقه ولا تسكن فوق أرضه، وكل ملك الموت يؤخرك، وانفلت من خزنة النار وزبانية النار عياذا بالله منها، وأنت كذلك يا مت الله، فقال كفى، كفى يا إمام والله لقد تبت توبة نصوح، فإذا لم تنفع معك هذه النداءات، ولم تنفع معك هذه العلاجات، فأحسن الله عزاءك في نفسك. جوال تذكر زادك المدخر ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني